الرحمن الرحيم بسورة اسجلات العكرش الإسلامية ان تقدم لكم فضولة الشيخ طه النعمان قارئ الفضائيات الاول وقارئ محافظة الفيوم الاول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحيم الدنيا والاخره ارحمنا يا رب فيرسكم <تصفيق> ايهودا لله الذين تقوا <تصفيق> بما نطقوا يمقم والذين تلقوا الكتاب يقرون به I won't be my God Go, go, ايوه اه والله انا والله to oh. وام را وام با بودی بی آن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 تو هم بنا زيدك يا خطور تفایر ومن بید تمامات ومن بید او بید لا بید او او او بید او بید وفي الله إذا أمتياك لا بقيت ايوه لا بقوه بقوه انت ايه يا عم منور علشان ابنه على ابنه خدمه النبي عليه الصلاه والسلام لازم هنا يكرمه طيب وَهُوَ هَلَّمُ بِمَا <تصفيق> ايوان كده يا شيخطان هي دي بقى تمام يا عم ايوان <تصفيق> أيوة أيوة كده يا شيخطان ايو ايوه يا دي اللهم صلعنا بيه يا عم الله اذا ما عارفتها بيه يا شطاة يا <تصفيق> الله الله الله الله الله والله يا ايه ايه بعد كده. Whoa! Oh deve ter Oh ربنا يفتح الحمد لله Yeah, she عندنا من وياك يا رب خدا میشه Oh, <laughs> فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ لا إله إلا الله الله العظيم وصدق رسوله الكريم تلع علينا فجلة الشيخ طه النعمان قارئ محافظة الفيوم الاول ومقلد الشيخ شعبان الصياد ما تأثر له من اي ذجر الحكيم من صورة الزمر وصورة غافر وهي من تسجيلات العكرش الاسلامية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته